فزاع هذا يتهم الشيخ ربيع المدخلي ب أ ن ه شخص متسرع في أ ح ك ا م ه وما عنده تثبت و أ ن ه ما يغضب إ ل ا لنفسه و أ ن ه مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فما ردكم على هذه ا ل غ ي ب ة و هذا البهتان لعلماء ا ل س ن ة و نحب أ ن تذكروا لنا شيئا من آ ث ا ر الشيخ ربيع ا ل ح س ن ة في ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ليعرفه الناس في أ ن د و ن ي س ي ا وبارك الله فيكم أ م ا الشيخ ربيع بحمد الله هو يعتبر مبرزا في علم الحديث هذا أ م ر امر اخر في ردوده على الحجبيين فقد نعم أ و ج ع ه م ما يصحون ي إ ل ا من شيء فجزاه الله خيرا و ا س أ ل الله يثيبه على ما قام به من الدفاع عن ا ل س ن ة ثم هو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم فنحن لسنا ندافع مثلهم ا ل ف ز ب ي و ن يا إ خ و ا ن ن ا حتى و إ ن كان الشخص لا يساوي بصله ا ق د ا مرحبا م بالشيخ واسعوا للشيخ و أ ه ل ه سهله وهكذا ماذا يا إ خ و ا ن ن ا و إ ذ ا تركهم انظروا ما كتبه ا ل أ خ أ ح م د الشحي ع ب ا ل ن ع م ما كتبه في كتابه و أ ي ض ا هذا واقع لكثير من الناس و إ ذ ا تركهم هذا من جماعه التكفير احذروه واحذروا ان تجالسوه نعم يا إ خ و ا ن ن ا فهذا ليس بغريب